فقال أكفني يا وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى أن عاجه وإن كفيرا من الخلقاء إلى يغيب بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا فَتَمَّ نَمَا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مآبٍ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ